بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعقبة والمتقيم ولا عدوانا إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض مالي بحير رحمه الله تعالى آه. ومن الناس ضطي وحكم من قف يقول أراني لا تكون اليمين دارت ما هاني سمع شاهد شاهدك بعيسى شاهدك الواحد ديالك ليه ويحتج حجيسني بقول الله تبارك وتعالى إله هلوكيسى وقوله ايها اليكيس و الحق وحق واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراه من من ترضون من الشهداء واستشهدوا مرقاته شر شهيدين لو مرقاته امر رجالكم رجكم كاملا فان لم يكون مائة شاهدين احي الرجال لمن فرجل و امراه لابدوا او ممن ترضون عند خالقتهم كمين من الشهداء مرقى تياشا حالي فمده يقول وحورنا يا مرقى فلم يأتي هدونا لئما بالغجل ممرعتين فلا شيئا له وح مرقى أصونا لمجره ولا يحلف لارسيما يمع شاهده شاهد كيسا من إيسا وبمعنى إله سبحانه وتعالى مرقى ليلة من مرقاتين مرق إلى حيره labadeen nimadii la wayna halnim iyo laba dumar halka lama dhaasib markaa waxa laga دار كقبل دئې دئې مايو ساسو الله وسلام عليه کله وو خولې یه مرخصه خو وایان دې حدې زیاده کرمېشي ده نصو قال مال و خوري فمن الحجه حجر وحكمه على من قف قال لو حجهسن يا ذالک على من ق على من ق قال کو قول ذالک القول الله له الیدا رايتها بالقورن لو ان تغجلني يدعوها هضوكو شيكت على الرجلين كلامه خولو ان يسميناه هي احلفك يا طاريا المطلوب ها قال مالي و هو يفمن الحجتي حجج الله دريشنا يوا خا على من مان قوفكا قالا كو قولا القول هذا السقه أن يقال الله لي لو يراريته بل كو لو أن الرجل انني من اا لو ان الرجل انني ادعى هضو كو شيكته على الرجل من كلام مالو خولو اليس ميناحا يحلفو كي ضروره المطلوب و كان مطلوبك كأ اه ديونا ضارنين و كو وحدا عليه ويان ديون كو ضارنين ما ذلك الحق عليه حقا سنونا دوشي صاحب فإن حلفاته القرارة بطل ذلك عنه أنك أسوه كبريا وبمعنى حقيسة صاحبه حقا له شيئا أيه بطل ذلك حقا له شيئا عليه عنه حقيسة وإنك لحدود ديد عن يمين دارك حلفة صاحب الحق إنك حقا له صاحبك إن وحقي وحق يسوء لحق إنه مستغي يحب القرارة وصبط حقه دي حقي سنة وسنن انا صاحب صاحبك يسدشيسا فهذا قاسم مما فهذا قاسم ما كيبو كميدياه الاختلاف فيه خلاف نقصونين عند حد قفقتي وmien ما صدق كميدا هنو ولا بالبلد ميا بلاتونا وmien البلدان وضمها كميدا فباي شيء وشيء فباي شيء سيجبو اخذو قاطي هذا القرص او فباي شيء الشيخ يبوه مرقى أخرى كقاطي هذا أرنكاس أو في أي موضع بشيء من كتاب الله كتاب الهي أي وجده كهلي فإن قرغه الضوغرة بهذا كان فليقر الحقير باليمين الآرطة مع الشاهد والشاهدين بالإسلام وإن لم يكن ذلك أرنكاس أردونك في كتاب الله عز وجل ولم لم يكن يونكوب صناف في كتاب ذلك ارنقس في كتاب الله كتاب الى عز وجل وانه لا يكفي من ذلك ارنقا وحكغه فينن وان لم يكن حضور قصنين ذلك ارنقس في كتاب الله عز وجل كتاب في الله وأنه لا يكفي وحكغه فين من ذلك ارنقس ما كما باطغي من صمره الصمد حقيدا ولكن المرق قفكو قد يحدث انه جهلاذا الارقى أن يعرض الفائر وغته قد وجه الصوابي وضع صواقه وضع طوصا وموقع الحجة حجة ما شيء تعيسه ففي هذا أرقى وحكسر بيان ما شيء عدينتي أشكل إشكالك لي ومن ذلك كامل إن شاء الله تعالى يعني الشيخ رحمه الله تعالى هل يحكي هدنا أو يكرك لنا نسأله هل يحكي هدنا إيه ورق وحوهيان لن يحديه وإن يرحب لنا ومثلا قف ييره يالي يميه مع الشاهد ما جلطه عينيه بالمعنى قف وخص لا سو يساقي ان نلقى خيم haddii marqas u xawayo waayana muxuu sameynayaa hal marqaati kaliya soo ehelo halka marqaati muxuu raacnayaa dhaar buu ku adkaynayaa hadoo mid dafqa qayb kamida waxay oranayaan buu yiri taasi ma bananaano dadka min key adduu labadii marqaati xabbad kaliya soo heloo oo soo waayo marqaasu xawayaan wax kale maxa xabbad diin labaad oo dhaaro ku kabo inena bannaane maxaad u dilliisateeg waxaanu u dilliisnay dhahayaan aayadan quraanka kaaba ilaahay wuxuu yiri washhadu shahidayn min rijjalikum lawan mid hadeena meesha joogina hal iyo laba dumara intaas ayaydu ku koobtay marka inaad daartan adigu siyaada xageeba ka keentay inuu ku dhigiraa inaan raaciyo ayadu intaan be sheegtay xageeba ka keentaa du ku dhigiraa intan labaad waxaan dhahaynaa buu yaadow xun aragay qodobada qof ee midna waxan anigaa kugu la wada yaa kamee ugu la wada yahay kan waxan sheeganayo maxaa jira magacisa muddo ciisoma kan lagu duu sheegana mida calihi hadaba haduu bayeena ula keenay iyo marxaatikan maxalkal mudda calayga oo sameeyay uu daaran isoma hadii maxaa la soo yimid murka kan murkaatiga soo waaya dhaarta dib soo xiray Soomaa marka asuu ku dhaaran inuu xuquqiisa ku leeyahay sidaas ku qaadanaya Soomaa waxaa lagu dhahi murka fiilid adigu diida qalmino murkaatii ciibaad lagu kabadiday kanba waa kan hadii markii waxa gudaa calaygu taarada iyo xuqaalay ayaa sidaa badan ku noqonayo haddii ay rawaynakan kan ku sheegayay muduciga waa ka dhaar ta dib ugu xilnaayo ee xaqiisa sidaa ku qaadanaya halkeeba ka keentay bala hal in isku kaba quraanka kuma suuna xuje waa ku dhahaysa marka hadda tan suugto deetaanina suutaalku qasbantaa waaye waad iyo daar weyn lama ma inaa suutaalku qasbantaa baa dhahaysa haddii ayna kitaab kale inaanku soo halkad dhintay wala u isagana uu suunaa taa darin u day oo dadka ku leeyahay waa calaayhiisaga isagana dayin u day baa lagu leeyahay laa hubeytka waxa uu suunaaday fihi darin taas shaahidu waa xiddu marxaati kaliya yaan dadku waxa wayan laba min ba dhintay min kadintay dadbu dayinsa ku leeyahay isagana dad ba dayin ku deen uu min cardintay dadkii deen ku leeyahay marxaati ka ayaa laakiin fiire baare lagu kabeeyayso oo marxaati la waday isagii uu dhintay baartiyaa ku kabeeyaa waataata laga hadlaya sidii dhawayn leen baabul qabaa hukumu baab yaa fiiban qof waxa weeyaan hukuma halanka dhintay walaa huysagara usunaade deynun deyn waa calaahi dushiisana deynun baa lagu شاهد واحد مرقاتي كلي قال يحيى وحويد قال الضالي وحويد فرجلن او يهلكو هارا سميا ولهو يسمن دينه دايما اسمنات عليه دشي سنه شاهد مرقات سوخويا مرقاتي وها سواحدو كلي عليه ها ما يات ولهو يسمن مرقاته دينه با اسماتي على الرجلن كلي عليه على دينه ديرتيسا سنه وحو عليه على دينه ويها ديرتيسا وحو هليها shaahidu waahidun murxaati kaliya wa alayhi meeddushii sanam darin darin ba usuqnaatay linnaasi dadka darin darin ba lagu leeyahay darin taas oo linnaasi dadka usuqnaatay marqa lam iyaga la dadka darin meedka kula waxa usuqnaaday fihi darin taas wa shaahidu waahidun murxaati kaliya alayhi ala deyntihi deynta dadka ku leeyahayna waxa uu sunnaaday shaahid weexid hal mar qaati kaliya ama qaati ka ayaa wa alayhi isagana alayhi dana isagga ku cilmiisa isagaa lagu leeyahay deynta dadka ku leeyahay loho dadkan la waxay ku leeyahay waxa uu sunnaaday fihi waa humu wadakii deynta kulaa fihi wa deyntoodi caali yahyawu xuri cala malii wuxuu leey fur raguliin oo yahli ku hala dhimanaya walaa haysana u sugnaaday deynimdeen aleey duushisa la shaahidu murxaatimir qasuxa weey cala aleey ala deyntiisoo u haysto shaahidu waa xiddu murxaati kaliya wa aleey duushisa la dayn um dayn baa walay duushisa dayn um baa lagu leeyahay haddii intaas oo la nasad ka soo qnaatay lahum yagana fihi maal ka dakhdiisa shay lahum yagana dadka daynta ku leh fihi daynta shahi wad wakhid murxaati kaliye u leeyihim ayowahaystaan fayaaba way halku mur khaatimo qullay imado daaru mur khaacilla xaqiisa saas ku qaadan laa soo ma laakiin fiiri sidii nime boos krisiyaa taagan waanta warfadii si dakhli yiba taagan war soo saama warfadii si dakhli ya marka dayla suqada warfadii si dakhli ya marka waxa laga qaba isagu wixii uu fulin lahaa inuu maanta iyo waay fuliyaan baa la ina dad gaacyaana iyagu dhaartaan kuysa uu ka dhaaran lahayd uu dhintee Sooma wey diideen markaa waxeeraa dadu dhaad xaraan bay ka tahay waxa dadyadu gajilaysan bayna majiro waxa waya fayaa la waydiideen wada fattu ay xlifu iney dhaartaan ala xuquuqii may ku dhaartaan maca shaahidiihim shaahidkoga muciisa qaala wuxuulay ويأخذون yaa khuzuna wa qaadana yaa xuququhum xuququda qaadanayaan fayfaba لم يكن fadlu waxan baaqiya lama yahay qorso شيء warasati وذلك mino maal أن xaqiisa shay waxba wadaalika arin gaas u xawayaan an al aybaadaa إلا farad dadlo badiga xalay dushooda qabla qablu hada koor fatarukoo ay katigeen ويعلم والوغيسي انهم يغوا انما تركوا الايمان ضارين او تجين ويعلم وخل لوغي هيد انهم يغوا انما تركوا ان او تجين من أجل ذلك ارنكا درتي فاني ارجو اراوا حن ارقيا ان يحلفوا اني ضارتان وياخذوا ايقاتان ما بقي وخي هرى بعد ديني دينتي سدمت ورسدي وي ديده من ضارتان حبا ما حصلين bimaamkan deynta midka kula dhaaranaya xuquuqodina way qaadanayaan xabeeb markay qayb soo hadha ka warhano waxay ka soo haraan dadkaas markay deyntoodii qaataan oo misalan ay barqasadan kun qaataan labaatanu ka soo haro dadka haddii qorbaw waxa loo bandhigay inay ku dhaartaan saaxiibkoodu inuu wax baaraad ka tiri oo waxa uu markaa maala inuu ka tagay inay ku dhaartaan way diideen oo anagu wax ka samimaa ogin bay jiraheen waa yahay barqad markaas waxa dhacay mas'aladu markaas waxa waya waxa ay jiraheen anagu markaa ma ogin ila baaqtaan koroba uga tageen arinta aad dartiid waxa dadkii awdiba oo Mareeganiigu inay marka subax weeyaan qaataan marwabaad xaq qalaha oo kadibde wixii ka soo hada dadkii deyntii ay qaateen Soomaa labaatan qaataan laakiin iyagu ku dhaaran ma qaadan karaan bulayey markaa mas'alada malimaam Ibn Zarqoon waxuleeyay Ta'ala Zarqani الزرقوم والزرقان الذي كليهما الامام ان الزرقوم لا اعلم خلافا في المذهب إذا كان في الحق فضل أن تبدا الوراثه ان تبدا الوراثه باليمين فان لم يكن فيه فضل و قال ما لي وقال محمد وصحنون تبدا القراده luleeyey wi salaam qoro khilaf ku moodi laakiin waa أي xaqan ummed ku katay ay warasadu dakhla haayeen wax dheerada hadii uu ku sugeeyo dad kale macna ay leeyihiin oo deyn ah habaystay in marka warasada ila qornamadi dadkii deynta kula ameelkana qaarba halkaan u fadhiyaan iyagu asaguna in warasani la yagnaa qaarba halkaan u fadhiyaan labadooda markad di ay markam milku hqo katree xaqana wax dheerada uu ku sugan yahay in warthada baarta lagu bilaabayo wax khilaaf ku ugu imu yahay haddii laakiin wax dheerada ayay ku sugnayn oo markaa kaliya اللهم سعانوا رمضة دخلين تكولا لقم بالله بيو باب القضايا حكم بوبابيهي في الدعوة شاية شديد يعني قف يحددو الشاية تو قف لانا وحوك الدر شاية تو او يراها ورليا وحاسان كوغولا يحاي حدو يراهو يا وحاسان كوغولا يحاي حدو يراهو ارنك اللو عاسة سيبال لو حكم يياهو في الدعوة اي قال يحيى وحير رحيمه الله تعالى قال مالك وحيري عن جميل بن الرحمن السقوة وكوّر لي والجميل بن الرحمن المؤذن المدن بالإلهة أنه كان وحوها الجميل أنه جميل كان وحوها يحضر كيس وحاضر عمر بن عبدالعزيز بمعنى في مجلس عمر بن عبدالعزيز مجلس كأيام يشوف فقه عمر بن عبدالعزيز wa xaliifkii ghaashid ka ahay aadilka soo gelmaysi wuxuu wuxuu umarna yaqdiu kala xukumeeyo bayna naasi dadka uu kala xukumeeyo sida jaa'a uu umar مرك u yimaado waqtigaas markaa saxaw iyo markuu madina hayso xar uu abdul aziz madina markuu hayso baahad markii dambana xaliif noqday kunkar waa adoo fi halatiy baa xukumeeyo wa la gaaba markii markii fil madinadu way haysay oo khaliifka ka ahaa inuu markii xukumeeyo wa la gaaba khaliifka gud marku ahana inuu xukumeeyo wa la gaabaade uu yahdi qadiib bayna naasi dadkiisu waxa la xukumeeyo fariida jaaho rajul marku feeda jaaho rajulu nimku فإن كانت بينهما تحدود ملخالطة إسكت نح درسي أو ما لا إسكت نح درسي أو ملعبصة إسكت نح درسي أحلف فوالطه الذي يدعي الله شهر عليه الدشيس وإن لم يكن شيء من ذلك وإن لم يكن هدونا حين شيء شيء من ذلك كمدك مخالطة إيا ملعبصة دا لم xal labu xalif muura qaar si injirib yaanu xusse samin jira fiil la wadan qof wax isku sheeganaya xadii xolaa isku dil dilay xolaa isku dil dilay madan dad waxa ahayn baxaar wadale malka wada gaacsadah wax isku dilan bay di ahay hab habay sidii yeehiin waxa samin jira kan wax lagu dul sheeganayo ilaa asalku halka asalku wuxuu ahaa labada maya orke marxaati haduu waayo ayaa kan qaar la dhigi jiray mudda calayga soo ma ay galeekin isagu wuxuu dhigi jiray hadii la xireeyo waxba isku jiro dad sida caadiga ah ayay baahdaan muru dhaarin jiraynta markaati kalmado markaati keenay dhijiray hadaba alama awulid albaaji ayu xeleeyay hada qawlu cumaru abd alaziz qawlka waa xaq qaba cumaru abd alaziz waa taqoolka qaba wal fuqahaa saba'ati bil اما ابو حنيفه الشافعي وحير ان يستخلف المدعى عليه من غير اثبات خلطه اي لو ان اينه مشى مخالطه مولى بسو اول اي لو طار ميداحم سلاسل يجمركا ا وحكى رحمه الله تعالى نوت السلماني ان مرقس هو ويان كل ثلاثه امام مالك مويان السطح حق له ابو حنيفه صافي يا احمد راحو كتجين مخالطيه من غير الملابص صبع يضل مخالطين ملابص صبع الى اول المرخص حلاله بارر اياه طاسك المرخص حو يبدا عليك وذاق لو وجههيو علي بن عبد البرق حم الله تعالى أرنك هو ودلشدي لكن المبارك ان كان وحو خبطايا اسو الله عليه وسلم عبد بن حديث ينقضى باليمين على المدى عليه وبخاري المصر من قصر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ونحن لا أعطي كحكم إن نبقى وقفكم مدى عليه إلا أمالك إنتوا فقصاً وحكوحاً بارياً وإذا كان الخلطة ما ركو حسب الله هذا نصريه ويهان ونحن نقول لي الشريعين وركاس ابن عبدالبرع وكراعية القرآن إن كان قبيسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ابن عباس وعقول له يعقوب مرك الله كان قبيسك يوسف عليه السلام وامير فيه خرقا بالله عنه ونكو كذبه مكبه ليه وقال الله أكله الصبع لخلق قبيسه ونشي سيب بيهنك حكم إلا وحكو إلا أنت وكانان أنت وكانان محو هائل ليه كي يبرا أنت سوم المدين أداء وحيي لعي مرقا سحاوه فأكله annu iska ciyaarina umbay marxa waqti u sayago oo barunayo oo yintay yibaadeen umbaydaahin waxa way qannaan inta meel ka tartay yusuf u baabaha lama noosoo doonbay iyo oo baalkii ba cunayo liqaybiso istaageen yaa bayb habka markaa waxa الله fiirin yaani marka saxawayaan aayada markii di gosoobayri qamis ku wuu keenay markaas markuu aay qamiskiin dil laacsaneey bu arkay uu ku geediyey feelalyal ibn abdulbar haddii mudduu guu مدوارك هذا ما موجوده وقابهو مدع عليك وحلق دلشيك وإياك وإياك سمنا نفهم استدقتد إياكي باوحي كوطار ريان إن مرقى أدل تاسعي ساطعي لا يلعن شك الله صوبة حياة مرقى واي اللهم استعانه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وذن سونها قال ملك على ذلك انكس اي علماء وعلماء خاضعين لدى نغاكت يدا من دعوا قفشهته على رجلن كلا كو شهته بالدعوه والشهشه مدير والله فيلني فان كانه حدثت بينهما دخوده مخالده وتمسكو umulabasta musbah gal iyo isku dhaxjir xulif mudda caliiba la daarin sayn xalaf hadii uu daarto baddal dalaka hagu haqaas uu ka guday aanu haqiisu aanu haqiisu lagu yeelan maayo wani aba hadu diido ay xlifa inuu daarto waddal yemiina daarto uu xiriir yahay خلفو داارتي باليب الخقي نينكي حقا قلبي اخر حقو حقدي سو باب القضاء يحكم بباب في شهاده السبياني ايالكا مرخاجودا ماركاس waxaa weeyaan الله مستعان هل هو حكمه او كان شروط ان ما كان waxaa weeyaan waxa shuruud dheer oo todoba meelaha gaarsiin raahan barqaatiga balan dhahno waxa weeyaan 32 cilmada qaar kamida gaarsiiana ay yakhuna baligaan balig murqaha ku haysta higi soomaa way barqa taas maraba la aqbali baa cilmada qayb kamida qaba sidedaba baa أعلم ذا قائب كماذا إذا كان هناك مرخاص وكلم مرخاتي ودواء الله أقبلي عنه يغنوه قال يحيى وحوري قال مالك به وحوري عرشان من عروة يسوى كورونا يعني عبد الله من الزبير أي كان وفا يقضي كيكوح وكما بالشهادة السبياني عيالك مرخاتي ودواء فيما بين وشي يغن حذوذام ومن الجراحي بابا عيالك كماذا عيالك مرخاتي ودواء وشي أي اسماء وعام أي مرخ وكوحوكم الجراح إذا كان يتحدث عن ذلك قال مالك الحويل الرحيم الله تعالى الأمر و أمرك المجد طمعه لكي نصيح عليه دون شيء عندنا ونقصت لما ديننا دامنا أن شهادة السبياني يتحدث عن ذلك تجوث و يبنانتهم فيما بينهم إذا كان نحن نحن نحن من الدراحة وعيادهم ولا تجوث وما يبنانهم على غيرهم غير كود وإنما تجوسوا شهادتهم مرخاتلوا بنايه فيما بينهم في أحدهم من الجداح الضعوية وحدها كليجي ولا تجوسوا في غير ذلك حالبا حالبا هنا مرخاتلوا بنايه إذا كان ذلك أدنك سوى مرخوية قبل أن يتفرقوا إنت إلك لتلين كهر قبل أن يتفرقوا انت إلك لتلين كهر واسقار ما يعني ما يشي طاوعوا iy dad khar gooy meshu ka dhacayra ka kaltin oo yukhabbabu أو yu'allimu an la barim kuma hay sida tahan lagu dhigiso qoladi wax lagu sheegan lahaa haya ciyaalkiisoo sabtoon diina naxiyeen ayaa waxay raamarkii leed wadiy sidaa dha aw yu'allimu an laqirin wan murqa la barim sayifta roo qow hadii ay kala tagaan falaashada talahum wa ahmar khatiy wa nus ألعذوا لكوا عادلينتا على شهادتهم وخاتقوا على المرخات القليل وشهادة على الشهادة وحيداها قبل أن يفتضقوا انت لك لتنكر ما شاء هذا المرقى السحوية وحوى خلافك التالي هي, هي. هي أصلا بل أقبل ما يشهادته مثل ما يقبل أجلتا ومسألة خلافية ويها وحيقوا عن مرقى السحوية عبد الله بن عباس قاسم بن حضره بكر الصديق صالح بن عبد الله بن عمر عطاد بن غير قباح مكحول ابن ابي ليلى اوزاعي سوري شافعي اسحاق ابو عبيد يا ابو ثور ابو حنيفيه صحابتيسا ارجع الصوت دميه ما واحده روايه لا وريي لا يقبل شهادتهم أما الله تقبل شهادة السبيل لم يبلغ بحاله مالك لا أقبل ما هي النوع دونها من قتب ما أحبت لك أولي أوكالي أياه هو حي قبطان مركز إلا أقبل يوم فيما بينهم مالك يقول يصبع وعان أي يستخدخران ها هو اللي أقبل بإلهي إما المالك مالك مالك وقيد ياتاصر حنيه وقبل أن يتفرق من موضع الجراح ماشي aysku baa wacan aysku baqbaqreen intee ka kaltagin ee ammaa inta wii lana fas hadii wuxuu noqonayaa ama labda inta la degin an mid weeyiin to soo dhaqgalo deesiga kala wuxuu u qaloociyo ayuu noqonayaa marka ama loo laqirin laqintan ku wuxuu noqonayaa sida dha haddi lagu hubaal maasi ka kala tageena leeyeri maayo oo miseer aan laba ciyaal hadda hadii ay istaxraan maayo oo ilma nambar lagu arko oo ilmiir marka subaxow ayaan ay qoladii ilaahan markaati اللهم صل عليه طولا هلك مرقس صحويا وان وا مسانو وحروم كل افو كتابه معاوية عمر بن عبد العزيز سعيد بن مصيب اروى شعب نبيلينا زهري نخعي وحليه مرقس خويا قرنتاسي وحلو, وحلو بنيها شهاده الصبيان فيما بينهم ومسرب النعم بعض majawxi eh ha qalbale u soo raalmo do amarka mujistam u noo kulinsay xaliid duushisa indana anagaagteeda ridmiina hadaan nahay ana shahaadada sibiyaan iyo ayalkum raaxad ugu tujuus way bannaan tahay fiwa bayn ولا تجسوا مر البنانه على غيره غير قدينكم المر خاطكعان وين نبات تجس و بنانته شهاده المر خاطيقودو فيما بينه يغى و خا دخودا ميزلوخ ضاوخ يدا ولا تجس مر البنانه في غير ذلك عنك غير القي كان مركو يهي ذلك ار غاس مرخ لا اقبليه قبل ان يسفر و قوكو ان كتسينه ماشي ضاو و كدعي كو انت كتتين او يخضبو امرخ لا قائمين او يعلموا الله لقرين فإذا افترقوا هضياه كالتقال فلا شهادة اللهم عن مرقاتهم والصنانين إلا أن يكونون أيهم ويعني قد أشهدوا كل مرقات القريه العدونا كالعادلين أوفيري يعني إيالكو عقل بيلا هايان المرقى هاوشي عادي أي إنهم وواوينوا عادلين أي إنهم وواوينوا عادلين إيالان وحوكي إلهين هاوشا كمرقات هذا هدنا ونقرنا لأقبلي بايه إذن كواوين كمرقات هذا قبل أن يفترقوا تلك التنكور فهي واضح في الحمث حمث إن مركز حوياً لقدم بابه على منبر النبي ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم حمثي قادة وحل القوة بار بان إلا قد نعرتم مركز حوياً على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بار بان مركز نابه لكن على منبر النبي ويكاسي عدقتها خمس هذا آل اللي لا وادنا دار وخa kun garnaaysa ilaahi wuxuu wakaanu yusirluuna ala al-hims al-azimi jambi athuwin ayay daaimi jireen oo dulub jawaawin bay daaimi jireen ba ilaahi subhanahu wa ta'ala bal waxaa nabiga kana ka soo saaran salaalahu alayhi salamu ila al-hims آه. قال يحيى وحور رحمه الله تعالى قال يحيى وحور حدثنا مالك بانناور عن هشام بن هشام بن عطبت بن عبي وقاص بكودي هشام بن هاشم عمد بن هشام قال لنا هشام بن هشام وليده هشام بن هاشم وليده من عتبة من أبي وقاص من أخوة أيها سعر وقاص ولليهم أطبعا من مالك الزهري المذني وثقة من الجال الستوياء أبناء الله لها وقال يا فرطاني نور برخيجين النبي أحيد بردلت ابن حجر الله تعالى يكتاب فيسا تهذيب التهذيب ليقعينه من أخوكهد لي وحوي ريسه هاشم بن هاشم اللي يداو حساب بماها هاشم بن هاشم اللي يداو بنو عصبة صاصا صح صحيح يريد سوق ولده قلبه يجن لكن صاصا سحب لهيه لان هاشم بن العصبة قتل بالسفينة بلغو دليب سنة 37 فيرعد ان يكون صاحب ترجمة ابنه والبعد والبعد ما بين وفاتهما وعيد مدخا سخن منك ننت لائق انا هاشم من العصبة waxaa lagu dilay bulay yahay dagaalkii si fiican sadarn iyo tobambar khayseeda nabigu waayay hadan wax aad u fog ninkan maanta inuu yaaweelkiisi way fog tahay waayo boqoriyada oo dhanka farta muqan dinsaay abihiina inuu dhintay markaas sadarn iyo dawkii sadan iyo todoba ninka la fog tahay mid ma qaa hadduu fogaan isab بلان هذا نحن نقول لك عبد الله بن نستاس عن عبد الله بن نستاس المدني مولا كنده والذولي والهدلي والمجيد التابعي والثقة من الكاسي جاهلك بصوح عليك عبد الله بن نستاس وعيه وهم رجال موطن وحيد الجاور عبد الله الانساريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير. من حلف على منبره فسكر منبر قيق عليه القدر بارته اسم من ذن اصيب الحال وذنب يليه تبوؤا قد يارسد مقعده مكان فدغيسه اما تبوؤا ووط ديار صليبا مقعده مكان فدغيسه من النار نار تحت خديار صليبي حديث كان ابو داوود باصو سره في كتاب الايمان والنذور باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومذوق وسوسر في كتابه في سننه لما جاءنا وسوسر في سننه في كتاب الاحكام وسوسر باب اليمين عند مقاطع الحقوق المقاطع الحقوق باب عامه ادو كوسوسر حديثه وحديثه صح مركه وحديث كذا وحد الثماميه مرخصه يعني حديثه ابو ماما بنصعله مرفوعا من حلف عند منبره هذا بيمين كاذبة يستحل بها ما لأولئي المسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدله لسائب أسوى صاري ورجاله ثقات يبعد المرقى سبحانه ويا قفوا كلها التمرقى من برقيق أكتيسة ولي. أكتيسة وليباتنا بيبار أمرقى سبحانه يقف مسلم حوره دشي ساعة الله عن الده إلهي يتيم مرائكته يتيم ضطة بمانتود إلهي كما أقبله توبيه فديته انا اما سميه فرط لله كما اقبله آه. اللهم صلي عليه وحدثني قمالك عن علا بن عبد الرحمن بيغور قمالي وايه علا بن عبد الرحمن بن يعقوب بن يعقوب الجهني عن معبد بن كعب السنميه ونسبته الى بني سلمى خوله دابا رساله انصار تقميده هيي ayaa loo tirilaya marka لوصا خبرك دم رواياتي بركدوو خوي waxa ku qoran ba ani muhammad bin k'ab al-quradhi mudiriya ko fudiyo midida <تصفيق> <تصفيق> الانساني انا خضره واي انسو عنه واي انا خيري و لايكي وكوري عبدالله ابن كعب بن مالك الانساني وكوري وقائد nope أبي, ابي ابي عبدالله قال اسماركو ابي ابي سان كعب بن مال مالك ونبالي اسمار هذا يجري عنا بأمامة وكوري أمامة, أمامة الباهيري سدي بن عجلان ماهنان خليه اياس ماما بن فاعلهه الانصاري بالايلدا مله ابي مامه jira saxaabada alawataal baahila بالايلدا ka marxumiga ciisa sudeebna ajlaan weeyaan kamisagana waxa la ilaahan iyas bin faalawataal ansariil xaarisi sudeebn xaarisi loo xaqiqo goob kamiyay hisagu walaba qaybka midal heeb balawi goob kamiday dhahay wa xor bin xaariso la dhigbaxa ay guddada nimyar ayaa afti u aha عند 셋ين اللهم أردوا في وها rerقى وهو خق bladder الله أستعاد الأساس ووصل الحظ في سين القاتل ثم نتولى من تع行ل مع يسأ عبد الله بن إصاب jeu إنبicitabs بالأجل بن إصابه سيد إصابه سيدنا على فارك 있을ية ابن عجلة من زن النساد وعن ر rework just the aim of epic وخفظ the aim of standard صنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضيار الذي يبنى روك الله وحيدا ما يقول صلى الله عليه وسلم يوديه ويوديه لأجل أمه به وهي يدي مرخص فهوه يال وعادة حنو صاني سوكتغي به به سادون قبلنا يضعني ما تغيبه كيف نسأل تغيب. سفيرها والله أعلى سيره سفيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور من اقتدع قفقه قوس حق يبي المسلم قفص له حق يبي يمينها دارتيسا كو الله لا باك حروب يدي عليه دسي سال جنته جنة او جبل له نار نار تر واجبليا كان شيء ان يصير رح يربها هذا يا رسول الله رسول الله قال وحين كان هذا قضيبا مرخصوايان لانير لا اما جاهير ومن اراك ديعضيا اه قضيبا وفعيله بمعنى مفعولويا أي غصناً مقضوعاً قضيك هو بمعنى مقضوب تعني وملا قوي مرغة وحوة وإن كان قضيبة مثل السوق لغا السوق قويب ها هذا من أراكين وقيد عظي وإن كان قضيبة من, ها من أراكين وان كان قضيبة من أراكين قالها ثلاثة مرغة 26 جاربين حديدك في سيح مسلم أيوك السوية هاي باب الجامع النار شيكي كل من يبابيها جاء كل من في اليومين على منبر منبر تدوشي سلق دارتهم قال يحيى وحورة قال مالك باب الحوري عن داود بن حسين سواك ورنية أنه سمعين بغلي أبا غطفان أبا غطفان بن طريف المرين كان لديه يقول سوى لا يختصن زيد لزيد من الثابتة لنساريه الصحابيه الشهير إيوه ابن مطيع عبد الله بن مطيع قال إليه ابن مطيع وحال عبد الله بن مطيع من الأسود العدوي المدني له رؤية بينها نبي قواركي صلى الله عليه وسلم وكان الرأس قريش يوم الحرقة ضياءك يا حرقة نوحوها وقريش مدحوها نكملها عبد الله بن الزمين وامركة دمكة وفوض رايو نسموها وكا وقتنا يا مركة مرحبا ده مسودس ولا الجوارات خدامان لدلي سدواتي 3 مركه صاحب المحله بالاثار المحز بنكم كشيكيليه و خويلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي قال قال ابي وداهبه ابي ابي ما لا تقي ابي مديسن العاصي با لا ديهجرى او بن العاصي لا ديهجرى لكن نبيه العاصي ما هي معناه و هو العاصي اسمه النبي كبدله بذي ابي خياضعي هوكا بني امرؤ القبلة صلى عليه وسلم وامروات البخاري في الأذب المفرد لا في صحيح البخاري عبد المطيع وامروات البخاري في الادب المفرد لكن في صحيح البخاري لا كما مسلم في صحيحه ان تصد هذا وايه خيول مرقه وحي كوددن في دار الغري غريا سكانها بينهما دحدودا الى امرؤ القمن حكم بين غود دي الحكم الاموي هيس كنا تكين وهو مروان ابيرو على المدينه المدينه أي ابي القاحي مرخ معاويه وهي معاويه ايا مش هيسي معاويه مرخ ديت فقد هو مروان على زيد بن ثابت وحكم حكم باليومين انه ضاهرته على المنبر منبر كان من هو قد ضاهرته فقال زيد بن حير بن ثابت او له احلف وان يا له يسكن مكان المسيدان او ضاهرته min barqo waaxdii dalteey mayi wanaag kana lagu dhaareeyay dad qalawo wuxuu yiri markaas qalaadun waxa wataa abuu qatafan ba wataa lahayso qalaadun wuxuu yiri abuu qatafan la abuu qatafan ba hadii uu wernay soo ma ah abuu qatafan diro qaliifal muriri soo muriri marxaabuu qatafan wuxuu yiri fa qaal merva wuxuu yiri la ma dhaareeyisid wallahi baan la la meey illa inda maqati' alhuquq huquuq masay ku kala go'ayso min barqa maso dadka lugu kala jaro xafiiskaas wa minbarxe halka ma ku baaru buli qalo shuuud markaa abaqa dafaan fujacay marxa sid ibn saabituhu gudagalay yakhlifo inuu ku dhaaranayo halkiisaga jooga anna haquu haquisu minbar ku limuufudo tan la haquul ويأبا وديدها لكن أن يحلف أن يقول الله تعالى من بره من برخدوشيسا قال الحوري فجعل مرواهم لحكم أحكم أحكم ذلك يعجب أنه لي أبيها من ذلك أرنك أو كي أبيها يعني سيد سيد وديدها مرقة سحوية أيو كي أبيها مرقة ونخطأ سواء علامته السينيسا أنه مرقة سحوية من سيدقه بإله قال مالك الحين رحمه الله تعالى لا أرا عالكم ماركي أن يحلفين طالعي أحد قفن على من برين مرخدوا شيسا على أقل وحكير مرغم مع دينار دينار أفر ميل الله له شيسا أفراد وذلك قال إن سواء ثلاثة الدراهم دينار دينار أفر ميل الله له هل كان دينار واسقال دينار لايص مرخص صدح مياه وانا 180 دينار وانا اخلت دينار وإذا خيف فضلوا ويكل قالسيهم مرقه ذا في لبيط من درهم وواحد مرقه واخا ويا افر ما لودي وصدح ميراسه صدح درهم مرقاس واخويا ميمو بنانا مرقه واخا يير مرقاس بيمار ما لودي وتاس صدح درهم واخا يير صدح درهم واخا nogu madaranka rubbi barxudushis wixii sadex dirham iyo wixii ka badan ma noqonaysa saxsiil maamarka rahimu allah ta'ala marka dadku waxay suuqaa fakhsiyeen marka lagu siiyadkayeen qofka wixii iskay yaray weynay laakiin waxay وعلى أسنة دينار مرخه وحقير نبرك مرخ الله مرعا نكره داود الذاهر إبن حزم وحيراهين ما يغلب في القليل والكثير إذا لم يغلب الغالوات كيف يغلب ذلك؟ وايه باب وما شئ باب يهل يجوسوا من النارين من غلق الغهن غلق الغهن وحال إلا أسل كيسا مرخام أسل كوا توثيق الدين بإله مرخام وانا حفص المال توثيقا لإستفاءة رهام رح... الدهر طوحي مقرأ يسعى وحفص المال مال انلاقه توثيقا لإستفاءة الدين إياذا الدين تقفوا سيو الدين تسلوغوك هنا ووصيها يستوحا وآيها اللهم السعى تها الوقت العربية أن أثبت بالراها شرع رواصلها أن شاء الله المال الذي يجعله وفريقه بالدين اللي يستوفى من ثمنه انتعدد استيفاؤه ممن هو عليه بالله واما المال فغينت قفقه مرقس حويا وكله ياهو qaadanaya daqtiid hadu qafki bixu waayna xoolaha loo dhiibay si ayso lugu ka qaadanayo ghalaq murgaani murgaa madfaani ghalaqu muxuu yahay isagu ghalaq maaneysu hawayan bay مطيس ويبينه باب ما شيء ويبابيه لا يجوس عن برنانين من غلق رغهني رهامد مطيس كيذا يعني رهامده إنه مطيسته وحيالا عن مرقه صحوية وحيالا عن مطيس كل ينبجنا مرقه مع نواسدة وحدا قال يحيى ومحوري حدثنا مالك بأنه ورغبه عن مشابه المكولية عن سيد مصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق رهنه بل لا يغلق من لا يغلق لا يغلق. يغلق صح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير لا يغلق رهنه رهامده مرقس سحويان مخي ضمركا بمعنى مرقس سحويان مخي خضو taas kiin waxa soo haya qaatay ee murtiinka ahaa waxa xidnaanaysa waa sidaan maana heyd markaa samer marka macnaheedu waxa weeyaan wa amsaru msaru macnaysu hawaya waa waa mufcuulahaan ila yastahiqhu man muqaysariyo murtiin qofkii raamada iskala ahaa markii uu rahamadum marka subax weeyaan xamax dumar ka subax weeyaan qofkan xaqi yahdi ubixiyo marka waxaa waxaa waxba xaqiisi kaba xidheysa marka oo hadoon waxi bixin ma qaadanayo laakiin haduu bixiyo deesaga uu xaq leeyo macna la yagla qur قال مروخو رحمه الله تعالى اسغا فسر الدور هذاس وامرو السلطان اللي هذا ابو داود في مراسيل خصوصا لكن هو سوي مصيبه تابعي لكن مع ابن عيسى با ولهي متسنى عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم معناه وافي قويه قال مروخو رحمه الله تعالى وتفسير ذلك تفسير جس وحويا فيما نرا saan ummareen inna amana an marakannah walahu a'lamu ilahi wa qadarna ayi alxanar ghadhlu minku inu bihiim alqahna ghaamad ayi alxanar ghadhlu minku inu bihiim alqahna ghaamad inda alghadhul min kalati soodhigo bishay ishay lagu lahan alqahna ghaamadu gadhigo wa fi alqahna ghaamad dana wa khusran fadlun dhiraad amma shayruhu adoo qofta somalial على qadatay mowil san kun laga siiyana waadu dhiibtay markaa mowilka ka qiliba baan soo ma wa ya sann murxuhu ka badanyahay markaa amar ruhiina wuxuu uga hamad loogu dhagebihiisaga fayaqul raahin tasfir raahamada bixiyeba dhahayaa lil murtahin multaahin kubu dhahayaan halka intina dhaafin yaani wax kale jira ma raahilku oo qof kale waxa weeyaan 10 riyal qaatay ama lacagta 100 ka qaatay ee bixiyay raqamada weeyaan mobileka bixinaya murtiinkuna waa taa ku dheef loow waa kan walba ka qabanaya lacagta kuuna weeyaan mar walba bihiguna waa mobileka laftiisoo weeyaan si qablan oo ahadalka badqan walla haddii kala fargaannu ollaka bima doonno biifee waxa ragadu ugu dhigay حقا xaqaq yahadaan ku keenna waaxax mudadaas haddii aan ku keen waay mobile kaadiga iska lebad ku tirin qaar wuxuu risaada arin qaslooyo suluux mabannaano walaa xil xalaal ma aha waad kaasi alladi ki weeyaan midii aanuhu la diiday waligaa duu yuu ada saahibuhu bil ladii ki ragana soo noo sawu sunaday wa aragu xanoor qiyaa hada shart shart iyo nisan iftiisiga miday hadan ka doon mariyo adiga iskala ku yiri somo soo siinba muddo ina wasadom baraysayba kasoo qaad muddi dawadeed baad keenta lacag si adiga umba iskala wasida ma dhahay baabul qabay hukum buu baabiyay fiirqan samadi midaha marka in qahaamadu moodhigo iyo wal xayawarisayga nool yaacna beer hadii admarka soo أي weeyaa qofkii beer beer ay mirahaydi bislaadeen baad madhan qofkii qahaamadu gertay oo haddii shantankun waxa weeyaa mise beer هو مصدق بقى من سماه والحيوان نواسيل اهو شيء رمول مثلا حدث مثلا صعره مثلا وحويه وغهمد وغدغت سعيبه ضريه مرقامه دمها لا صقبه مسواه غوريه زياده ولا خلقه بيها زياده قال يحيى وحريد وحمد الله تعالى سمعت الملك الملك وهو يقول في منقفه الغهنه حائطا الرحان الرحام طبقه حائطاً بير بيرتاً سؤال الله يسعى وصناتي إلى أجل المدلقة قادة مصمّن لما عالي وفيكونا وهانيو ثمر ذلك الحائط بيرتاً منه هيدو قبل ذلك الأجل مدداً يداهورتين إن الثمر منه ليس بالرحان من مع الأصل ميروه بيرتا أصل كواقه إذا هو الله إلا أن يكون إنو يهم ويانا قفت ملتين اشترطك شرق ذلك عنك او يري بالشرق عنك بيرطي من اي اذب وانا ذي سيبتو ارغاهم الانقاط وانا ذي كلا بس وقل اياه إلا يشترد ذلك المرتهن قف المرتهن كانوا شرقهم ويانا في ارغاهده رحمة الدي سيئل قدره وانا الرجل انكو ارتهن مركو ارغاه مضعي جارية وهي حاملة من يضعوره او حملت اي مركع ريسته بعد ارقهانه انتو ارغاه مضعي اياها intu raahamada deeyaa ee dabadeed iyo hayada in walda haymeedu macahma ciido weyn waayo kema maar bi karo waxay ku kala beddana yihiin miruhu lama socdaan raahamada ilaa shardi aanu ku raqalo ka aqbasho muyaane laakin adoon haadid misraad raahamada aduuga dhigto adoon siina ay marka subax weeyaan dhasho eegtiisa ku dhoso ilmahaasiyadu taabac u yahay laba siyaabooda markooda siyaadadu bunfasilo ma مرّة وعندما هذا كان مرمائن مهديد قال مالي بحور رحيمه الله تعالى وفرق ولك لقي بين الثمر المرهي إيو وبين ولد الجارية أبانت المهدي ومري وحالي ذي رهامد الله ما السعداني أبا بيرت رهامده وقعي يعني من هذا إيالك ها يوقع وصنق التابانت وإسكعو لكن مرحا سحوه يام المهل دائما كمانت الصغير في غطية ومسوك حيسان غطية وإيه هو يذيب كحرية مرخة عرفتها وحلوك لقيم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من باعة قفك إيبيا نخلا تول إيبيا وعديتك في كتاب... كتاب البيع يوم صبر لصبح. تولت أصوك قد أم من الله تطلع علي فتمرها من هذا للبايع كي إيبيا مؤسنا ذي إلا أن يشتريطه المبتاع قفك مشتري وحيب سديه يعني فيلي hadiyaha dadba beerba qofkii keenisay beerta sanamiree leedahay adiga markaas waxa weeye mirihi adiga iskale beerku buninku ka yeesa laakiin miraha adiga iskale adaa sanamka ku soo tacbay saadalka adiga iskale laakiin shardi hadduu kula galo oo beerta iyo mirahaad bay gaab ku yiraahoon ne marka waxa weeye beerta iyo mirahaad وهي الاختلاف خلافون كسرنا فيها أمر قد حديث عندنا أنك اكتبتها أن من باع قفك إيبيا ولدة أدان إيبيا أو شيئا شيئا من الحيوان حيوانك كميث أم وفي بدنها علو شيئا حيوانك وشيئا نولدي وأدانته يهولهز وفي بدنها علو شيئا الدليل المعكس أن ذلك الدليل للمشتري كيب سلم أصغنادي اشترطه المشتري مشتريه حشر ليه أهو لم يشتري ذيون شرقين فليست النخل تنطحض من قريصه مثل الحيوان وليست وليس من رهنا معها مثل الجنين المهوك في بضع أمي هو يدي على وشيس كجرة وصيبها دحية الشيخ وحليها حدي مثلا أدوان هذا وحاوه ينقر لأد إيبسه قال أدوان في مرقة إيبسه وحاوه ينقر لأد waxa weeyaan ilmaha ay talo doontay uurka hada ku hayso ya iskale baadiga iskale hada wax ka iibiye mise kii ka iibsiida iskale ya kii sidee baa iskale sababku ku yeeshayna waxa weeyaan de ilmaha mal kala saadi kara isana yuhuud mal kala saadi kara bal ilma hor ku jira la goodeeyaybi ilma na goodeeyay hooyeen gooriga wiil ilaaw wayo taabi iyo matsuboaysu yihiin wa taabi laa hukuma matsubo yazbut tabiyan ma ara yazbut istiglaalan waye ama shartiga yasuwa laqano ama yoon la galin laakiin muruhu iyaga marka waa laga soo ci kara maadaamo laga soo ci karo ama noqon karto <تصفيق> الله سلام عليكم قال مالك رحيمة الله تعالى ومما يبين ذلك أرنغا وحكوسي عدينه وحاكمينه أيضا نقضي أن من أول الناس أمره وحاكمه أن يرخن الغجل لنكو يمرها مضيقا ثمر النقل تمرق منه إلى مرقا ولا يرخن النقل تمرق منه إلى مرقا رأي مضيقا فهي بيرتي تمرق أحيد ماذا يمرق سحويل قيده قيده وحا أبضلنا فهي الأرقاس وحا إنه يلاهو قيلها غنو كاكت إرغاهمت لكن منها كاكت مدهو وحكرة أبنان منها إرغاهمت كاكت إلوهو لكن جيلها كاكت مدهو لكن مو نهي كرعه الضام تسموه يعني إلمها عالو الشيطة كد إرغاهمت كاكت إم نهي كرعه مو نهي كرعه وحساسيو كالدويه بكل أياشاو وليس ماهو هان يرغاهم إرغاهمت وليقى ياحد غفي وقف يا صومي الناس يدرك كمذا جرينا إلمير وفي بطن أمه هو يذي علوشه لكسو من الرقيق أبضان ماذا حقه حاله كميد ياهي وليه من الدواب إي حالها طانع باب القضاء حكم باب ياهي في الغهن الغهامد الله حكمه ومن الحيوانه وحناله يعني قفكو هدو الشيء نال ورغهامد مالخاسو حويا أهمأ ورغهامد وقال لقفكي مثلا أبضان برغهامد وقال لكتي أبضان تبع أكتيس كل مطي حكم qosoomu noqonaya baabku waa sidaa saafan waay sha shay nool baa qasfir raamadu go'dhistay sheegi baa ku garab dhimsay hukun qosoomu noqonaya baabul qadaya hukun buu baabiyahay fudqahdi raamadu hukumo neel xayawaani xayawaanka nool macna xaal uu ku mid yahay يقول سوى الأمر أمر قام الذي أمر قام سوى الاختلاف فيه واختلافه ونكسونين عندنا إن أنك أكثر يدان وإنما ديناها الدان النحي في الغهن الغهامد أي في مسألة الغهن وياني أنه شأنك وحوهي أنه من يجب <تصفيق> <تصفيق> أن يسألنا أنك لي وعي أن هذا يسكد أن ما شيء كان هذا من أمر الأمر. أمر قو يعرف الله قراني هلاك ومن ارض ضلعه او دار ام او حيوان او كل انت في يد المقتيل مقتيلك واشير قامت بخينو سوما ها كل ديويا ها اللهم صلو عليه طول انصغتنا ففاهلك وهلاكسبي في يد المقتيل من في منطقك قع انتيسا ها يعني انت واحد كدحيان اه لهجدك والله موك مركه ما ما, ما... ما ولا ما مبح مب... مبراحه عاصي اخليا أو... وبقى الى سينك اسكو استعماله بعضه سينك اي سينك استعماله وي الله ما لكن الاسكو بدلكو موقعا و و و كديهم مرقاص حوايان باروح باروح مكودا اس اروح وان عربيه من وراهم ملغص حويه من وعوم ملغص حويه صواليها ايا تبي انت تبي مره من واد الليبيانه ايا مره وخصوصا اخديه بركان بركان سيري ورا قاص فلا لو ان قال يا حي مالك يقول الحمد الذي الاختلاف في عندنا في الغنم انا ما كان من امر يعرفها لكم من ارض غودان او حيوانين كذا كلام يعني كذا كذا كذا كذا كصعفه لك في يد الملتين واو انت انت بردي مرخص حي يعني اذا اعدي الملتين ارضنا فهلك من عنده فماذا يكون الحكم فهلك يا اخواني هذا واضح بينا وربيه سوالو خديو يا اخواني هذا واضح فدي مين ورغ سوالي يوقف بدل امه فدحيه من خاصه ويان ما واضح مبدي واضح سدي من خاصه ويان انت مسافر مينو كمسافر اي مرخص واخا غخمودي ان لي يري حقد كتوصفات من الصومال مش كدير فرقه يا ارغا وازاصو وا مرخص ولهاد ود من الصومال اللي فرقه مرخص موري اكخله يا فرخص حاويه انت مسافر فين في محاو... وحاول اخي شنو مودي يعني انا بس جاني 10 كسور حيو مودي لا صعب الله هكذا و الزاسة مرغة هالسفر وحوري مرغة أصبح وقال يحيى وحوري سمع الله الله ربنا مرغة ملاهة تقال مرغة أصبح وقال الله تقال وديهم وقال يحيى وحوري قال يحيى وحوري سمعتم باري كما مغلق يقول يساق عليه الأمر أمر كالذي أمر كالصوم. لاختلاف خلافونا كسونا ينفيه الاحديث عندنا نقاتينا فرغاه نرغاه مدى أن ما كان وحي من أمر أمر أمر قوي يعرف الله قرران يهلاكو من أرض أو طرق أو دار أو حيوانها وفهلك كنت كن في يد المرتهن وعلم هلاكو من الله أقاذي فهو من الرغاه مكرن سي وإن ذلك أرغى سيلا ينبص كوان وصامنا من حق المرتهن إنك مرتهن كحقه سشيئا وحبا وما كانوا وحياضي من غهن غهمد ويهلكوا هلائم يا فيد في الملتين منك ملتينك قعنتي سكنتي او فلا يعلم هلاكهم الا بقول هذا الكيس موياني فهو من الملتين بوكميديا مرقا فهو من الملتين بوكميديا وهو ان قيمته فوهو اسغنا لقيمتي من مقدميا مرقا waa kaano is aad mid gahnay wajihay kuu hala isma iyo fiidil murteen falaa yuunama loogin halaaku halaagisa illa bi qawri hadalkii sa mooyane oo deesan baashaygay waa mid ee labtayn bukadantay oo wuu sawan li qiimadi qiimadi suudamun magdhabaya yuqaanu waxa lagu oran sif hotelman fariid ah oo sawf mar ku tilmaamo waxa nidha waala daarin ثم يقويمه حاقيمين أهل البصري التي أقامت عليه بذلك أرنكاس فإن كان هدوية في الحديثة فضل واحد إرادة عما شيء إراد كان صماء مقعابي فيه الحديثة المرتين منك مرتين كي أخذه رغاه باقادا وإن كان هدوية أقله أحكير مما صماء واحد مقعابي أحلف رغاه باقادا منك رغاه على ما الشيب على مدهن سماء مقعابي المرتين منك مرتينكي وبطل عنه وكبريه الفضل ديرات كاس الذي ديرات كاسه سماء مقعابي المرتين منك مرتينكي فوق قيمة الغهن رهامدة قيمة دير المركز حويا كسر غاية way أبا hadoodiida arqaahin uu ninkii raahamada bixiyay ay xaliso inuu qarto oo dhiiwaa la siin almurteen uu kiil raahamada qaatay ma soo balo waxii hareey dacda qiimaha raahnaa raahamada insaaniyiye kadi si qaal murteen haduu yidhaaho la cilmi wax aniga igu ma cilmi igu ma sunniyo ogaana qiimaha raahamada raahamada على صفه الغلي رحمته تلبته الهايت وكان ذلك ان قوسو نقل يا وكان ذلك ان قوسو نقال يا جاء ابن القلي بما الامر الذي امر خاصه لا يستنكر ان لا ينكر يعني الشيخ وكاد رحمه الله تعالى وحنا هديو كدنت مرقسو ويه ان غامدتي هديو كدنت مرقسو ويه عند المرتهن bixir waahmad cadaxiis aad ku dhintay waxaan leenahay madka meesha aydana labayn uu kala qaadayna hadii cid waliba ay ogeyd waxaan inuu oo wax la isla u yahay oo cidna ka qarsoorayn wuxuu ka dhintay ninkii raahmad dhuxi qofkii murteenka ahana maadaamuu isagu ku gaboof farin annuna una samayayeen salaamnaa oo wala wadaasiinaya لكن hadhay uusaygi uu dhintay oo nayiraa cid kale oo ogeyn majirto islaon beenu kamaqalashaygi inuu dhintay waxaan dhahaynaa marka subxaweeyaan adeero marka subxaweeyaa xaqaa ayuu soo algusiin laakin shaygi agtaada ku dhintay qiimadiisi waa inaa dhiisada dhahayaa qiimadiisi waa inaa falkumaa mas'ala asaasso habeen iyo maalig wuxuu dhalishana yahay sabab salaalaha balbsalaha asaas ku inta lagaarib waxna ugu dhahiibuleeyahay markaas waxaad moodo tilmaanta ninkeed rahamada qaatsay haddhaamad nooc ayayhid nooci markay u tilmaamo ayaa halka ku dhaaro la dhihin murqas xuhawiyan saddan kun ma qamta khoran raaho isaga qiibtiisi waxay noqotay he ko saddan kun saddankiisu qaadanaya rawaatanka soo hareeyay qiibada kasoo hareeyna qofkii deerqaahinka ahaa ayaa si qaadanaya raqaamada bixiyaha qaadanaya haddii ka ayaa u soo noqday markaas Allahu subhanahu wa ta'ala ku noobayba waa yahay qofkii murtaahinka ahana wuxuu markaas sheeqtay konton ku aha kale marka inta inuu waxan dheeradka walaa ku dirin markuu ku haq iyo buriyaay waxba lagu yeelan maayo hadii uu dhaartaa u diidan ninkan murteenka aanba dib lugu cinno qaado la dhigi waxa dheeraadka oo dhan isaga qaadada baa dhigi marka hadii qofkii murteenka uu yiraaho aniga qiimada raahmadada wax oo qorn u balihii waxa uu taariq qofkii raahimka waxa lagu dhigi tilmaantay waa kayd markuu oo liida oo yaa oo la kala qaado bimaacna wixii markaas waxa weeyaan bayna ma yugaabu alleehi iyo bayna ma la yugaabu alleehi wixii oo wadaxay wixii ay ogeen inuu dhintay qofka waxa weey agtiisoo ku dhintay mooyaaney yeyuu ka dhintay isaga agtiisoo ku waxay murka laakiin dadku dhagayslo og yihiin wax aan laga maqnin oo dadku uu u yahay dadku dhagayslo og yihiin de Ibrahim kibookadintay murteen guddiisa uu leeyahay tam soo dirshay imaam Malik rahimahu حد كيسو بالله تعريفه أبو حريفة وحليه هاي وقول بغير الدليل استحسان حالي داها واسكون الجسع وحوظه وحسكير دعلا طوله كله وانسان وانسان وانسان وانسان وانسان ووحب كوها بصادق وكله وانسان لكن وحد دليل الله يبقى لها الله مستعان وعليه تكلا لكن مالك رحيمه الله تعالى وحليه هاي وجمع بين الأدلة المتعارضة Adilla isko hoqtimido la kulmiya istihsan ila ha wuleya. Marqaman bi ghayri dalil marqaman noqoliyoo sawla haysalka. Nagataf tilal aswa ya bisilla so gaarid. قال maru xur wadaal kaan bas waxa uu ila qabdo multeen multeen inuu ka saarqana walan yibaa uu noo dajin alaayda ay qeyrihi tafkala qadsi siil marqisna lo kala qaadayo xur noqonaya waamartii urahaabadiisa uu qaato isaga wali qaado hadduu dhintade shaqo kuma la soo ma iyo waliba tan marqa uu qaato qofka waa inuu sii dhiibaa cid kale hadduu sii dhiibo nin gaboof walaki qaadaya mahad oo gaado dhiveyshi samayel ogaanish laba jeero waa lagu leeyahay waa iyo isaga lagu ogaashaygan isaga cid kale u sii dhiibay Soomaa arindas waa qalad dee Allahu subhanahu wa ta'ala babul qabaa'iq hukmubaab رهمه دا سو يكون وهاريسا بين الرجلين ولون الحدود مساله ترجمه اما بابك يقول كان قسم ترجم وحويا اذا اخذ مثلا هانك صدح لي ما سورينا نمو نمو عمر باليدا نمو بكري بالي لا ليدا بكري ام بزيد وحكه قت دين اي عمر با day duu ka qad wal fiidalkayda ninka bakri wadin daymahaadu qulta soo hayaan faabi zayd ku ku ku buka soo qaatay amad la kubu ka soo qaatay labadoodu ku bay kulay soo ma faan faati waay hadaba hal guriguu leeyahay halkii gurigu yiri labadii nuba rahamad u hayst wayd qas inta digi geena lac طحكم كان في الن القيا المفاة بعض القضاء حكم باابحي حكم ك في الغه الغهامة الحديئة هاام دا يكون وحان بين الغجل لم ال الحذود قال يحه لسمش معلك بعض مغلي ماري يقول له في الغجليا الض ي يكون لهما ض وصغنا الغاهد بينهما لو ذكت فيقوم أحد ما مدكت بايساقي بالبايع الرغهن الرغهامدي سيوي بيبا وكان الله أخرك كالله هوهان أنذره كي سوي بحقه حقه سي صناطا صناطا بسوي بيبا قال الرحور كان هدوي هذا قال الرحور كان هدويهي يقدر كي أو على أن يقص الرغهن الرغهامد إلا قيبيه ولا ينقص على النقسامين حق الذي كي حقيسه انظره السغي بحقي حقيسه سنه سنه سغي بحقي حقيسه سغي بيعوا لو يبنوه يسغا مس فرقهن الغامات ذكر البركيده الذي كان سو كان بينهما دحدودا فوفيه برقه حقه حقيسه ما قيا لو فوفيه حقه ده حقيسه نغوفيو أن ينقص حقه وحقه يسوه ونقصامه بيع الرهن الرغاة مدى وليه من كله ونمانته فأميه والسين الذي كي والسين قام يسكتها ببيع الرهن الرغاة مدى سينوه بيه حقه هو بالرسين من ذلك كان القصف فإنقناع مدرقاله حتى يكون نقطه نفس الذي كي نفتيسه أنذره السجن بحقه أن يدفعه وديبه نصف الثمن اللي عاكت ان إن الرغاهين وامرق احسن والا هديكه حلفه ولا ظالم المقتول من كرغامه دم ورقص حوايا ما انذره وان وح... ما انذره انه, أنه ما انذره انو نسجن الا ليوقف انو سو يساعدي مو يعني اني وي سو يساعدي رحمك يا على هيئة إيقاب كيسة ثم أعطي الله سيئة حقه حقيسة أجل سيدك بها الله سيئة قال وحورة وصمات المالكة ما مغليه وصمات المالكة تأتي ناقارب معناها وحورة ناقار أيام لماذا قري هل كي قريء الوضع لنرهامد الله سيئة يا عمر يا بكريوسي يا عمر باوح السميئي دارتيبه إيبئيبا قال الله فتيس وحورة ورنك وحورة خالد الكريسان نقي <تصفيق> <مسكي> دابا كان وايي بويري وانسكيب صد حديي <هديو> وانسكيب <يبسري> ماركاس وها <صحاو> وياه وحا لوو كلا قاد <حالك> هلكا <هاللابع> <مسكي> لبا نبا <بسانبويري> لوو <حديو> كلا قاد وحا او واديو ان لا قيبيه من خارجها <رغا> ابدا راه امدي مار كلا قيبيهنا قف كان حقيس <سيساق السجي> ilaa mar khaaqiisu rooxba kan nuqsaano no qeybtiisu ay ku soo gaarayso deesana qeybta kan baa loo iibiyay haddii mar khaaqiisu samay karo isla lacagtu deesana qeybta kan ayaa haaqiisu halka laga siin kan haddii naftiisa urqaali ay ku noqoto inuu marka sxaawiye lacagta barkeedu u dhiibo caawarna u dhiibo xaqii siina marka ay aha inaa u sugaysay kaliya raahmadadii oo qaabkeedii in lagu siiyo markaas iraad u sugaysay kadib marka uu dhaartabo xaqiisi si degdeg loo siiyo bal yahay uu uun samaysto maalkiima maqlimaaliga uu yeqool leey furqaduleen laba noyo kunuus madalahuma ay qirqahnu bayinohuma daxdona fa yaqoomo hadduuma ba istaagi bi bari'a rahnahi raahmadadii si uu ebiyo waqad kaar al akhar marka وقت شار الاخر وكان كلو وها او عمره انذره كيسري بحق حقي سنه بوسري قال وقول ان كان هدو يقدروا كي اودو على ان يقسموا ان لا قيبيون ارهن الغهمد ترامد لا قيبيا لا ولا ينقصوا النقصامين ولا ينقص حقول النقصامين حقول لديك حقي وسن النقصامين انذره سب بحقه بي الله سبنا ولو يبنون nisfur gaarii raahawad dabarkiiid allee ruahawadaas oo kaanada eeybina ma dhaxdoodaan oo sawfiiye xaqo u dhaxqiisa loo fiyo wayn khiif ah di laga bqo wayn khiif ah di laga way oo sawfiiye xaqo u xaqiisa loo fiyo wayn khiif ah di laga bqo ayan bu xaqo xaqiisa الذيكي قاموا اسكو تاغي ديباري القاهن الغاهن ديس انه ايبيوازيدي حقه وحقيس من ذلك قيب تاس الله سي فاين بابات مر خادير خاليكو نفس الذي كي نفتي سو اندره سوي بحقه وعمر اه ان يدفع اينو ديبو نصف الثمر اللي عالت بركيد الى القاهن الغاهن كو ديبو وسماين وايل لا حدود خاليكو fulifa umhu efiri lacu suug dibaya ee daartii diba iibiyay Soomaa oo qaatay lacagtii Soomaa inaan hadda u qaybsan kireysa waxaan ila kama qaybuban ba la siin kana qaybuban ba la siin Soomaa laakiin way u qaybsan kiree way ka soo qaatsay dowlad qaatayba amarmaan cadnu taariikh haadaba maxaa ku soo hagaagay isaga inuu u soo qababay bakri maxuu kusoo hagaagay dinka la yiraahdo marka hadda waxa weeyaa amar dadtu midna soo banqabay shariyada tan ku soo gaagayso ma haduu aawada warshan iyo tobankii markaas waxa weeyaan adduur xaal ku noqbo shariyada toban kaalay ku soo gaagay waka xaqiiqina isii waa sax dadtaadi shariyada toban kiga soo gaagay waka xaqiiqina إن أنما أنذره أنما أنذره إن إنه نعصه <ما> أن ما أنظره إنه نعصه أنه يساوه يساوه ما أنظره إنه نعصه إلا أن يوقف الذي يرغه منه رحمه ذلك إنه إساو على هيئة إقاب كذلك ثم يضي حقه وحق إساوه عادل سيدك قال مع الوحيد وصمعتم عليك ما مغلق يقول إساوه في العبد الضانك ابدن كو يرخانو غهامدو دغیے سیدو سیدکی سو ولل عبد اذن قله مالو مالو وسو ماده ان مالل عبد اذن کا مالکی سو لیسو غهامد غهامد ماها الا ان يشترطه المرتین منك مرتینکی ال ان ارد شرطین مویان سير ابدن باله راهي اذن کیو غهامدو دغتسئ اذن کی مد که غهامدو دغتسئ با ما فیید mal ki marka adoonkana mal buuleya mal kas rahimad da soo galayo adoonkariga barqaamada qonaya laakiin dhinka raadada dhakaa qaadanaya hadduu kulan kugu la shadliyo fi jaami' ar-ruhuli ha rahimada baabki kulminayee ومسألة الأحكام المتفرقة في مثال الرحيم المعنى تامع ما أقوله قال يحيى الوحون الرحيم والله تعالى سنعتم عليك ما يقول السؤالي فيما ارتهنا قفر رحيماتك مطاعا غلاب فهلك المطاع غلاب توادي أيا بابعضي عند المرتهلي نفس المرتهجة أكتسكم بابعضي وأقرغوا الصغي الذي كان عليه دشيز الحق وحق الولاهم بتسمية الحق حق ما يعيسي بالصغي ويتطمع على التسمية وخمد عيسى واسكو وافقين قد الكويس وافقات لواتن فقال الغامد و خ يريد كل الغامد علاض بيحي كلا قبخ سلايهد وكا ادو اس موافق تلون بيحي لكن هو اسو خلاصي واحد ما اسو اس موافق سين القيمه سي ليس 20 دينار, دينار. وقال المشتري بحو قيمه 10 دينار طوال صار 30 دينار بيحي دين حقه الذي حقا للغجل منك والصناعي في دحديث سنه 20 دينار بيت قال بروحي يقال وحلقون الذي في يدي الرحن وقعدتي السرحهمده كسبنتهاي سيفو بيلتمان فريدا وصفه مرقه التوامو احلف عليه ولو ضهر احلف عليه ولو ضهر عليه التلفان ثم اقامت تلك الصفه الصفه الايده وهي يستاغي المعرفة بها ثم أقام اقامه وحقيما السدحلك tilka sifada tirwaan tayada ee المعرفة bihi dad iyo qonto saahib ee aqoonta tilaa qonto saahinka bihiyad qana u leedahay sidaan kaanta فين kaana talqina talqina go'day tahay aqsana si ka badna min waxa ruuyna bihi waxa raahmad mar khasaw iyo loo dhigay qilaal murteen waxa lagu dhigi urdu أقل الله سيخير من ما يرغيه نبيه ويحرغاه من الله عليه أخذ الملطير وقالا بقية حقي حقي سيحبه باقي من الرحم ويحرغاه من الرحمك قالا وإن كان ضيتها القيمة بقبل حقي فرغاهن بما فيه رحمه وحي فسوان طائمة ويفودها حيث يسوق في صلاحنا كان نواته من دينان خنوال وثنين دينان مسؤولي استاغوا وهذا القيمين؟ مرحل القيمة صدح من, من بلغون إسا waa iyo dhamaad dad lo dhigay dad 100 kumatti qaatay soo ma ka soo dhaw ka qaatay alaabti adu dhiibtiina waa laagsantay alaabti baa la tilmaamay waa la qiimeeyay qiimadeedii soo ma waxay noqon lahayd dadna ibiyo sabab midba la qornaysa in bayna sadaxdii ku la kaato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 وحل الارض هي ما ضغطت انا وحقييمتي سوينا 17 كل ابيي ماركاس وها ويهار قاهينكا ما خالو باقي كغو 17 كالا هو قاطا لابتكو غرد دويثا ان 17 كغو دربال ودي سوما سي يا, يا. والله فداك احسن بعض يرضى معدي نستاشكال ما اللهم السعاف هيت صلاة صلاة كما احتسبوك لو صدقني دي وكم كن يسرق و احنا صدقناهم هذو كبدي و انا ما نقول تصاله ديرت سبحا هاد لو صدق بهاك خلاص بدل خوي كوديز صدقني و ايمين صدق احنا بلاقوا اكثر اه هي مكت مصايرك شيته مصايرك كبرتها حبيت كمان تيمس haddaba aya sahala ciito abdalla tahayna wala walatanki waayahay ايوه نمبر خسوقه كركله اه واهي اللهم سجود كده كلمه دي يا ناس الله تعالى وان كانت تلقي وتوضيتها بقدر حقي حقي سي قدر كيسا فرغان بما فيه وياه وحاكو سلامتها قالوا هو هؤلاء سمات مالكم وما يقوله سغله انهم راحوا عند النغته الفرقه ديال في الغهدي يرها راهبده يغاروا احد المغهبت بوذيا مسي صاحب وصاحب كيسا فيقول الغاهل وذيه ارحتكه راهبد ويقول مختين في waxan graahad taaga qaati ninka xagaalada 200 dinaar yaa uu xuleen yahay tanii warqahadii aad ii dhiibtay waxaan xuleeyaa kiibixii 110 dinaar baad igu lahayd kan qaati 20 dinaar baad kula hayo qalad toobaysaa qowaaye oo warqahad graahaduna dhaashir wey waxay wey muqataa يحلف وقال و يحلف و هذا طاري المرتين قهر الغامه حتى يحيط الا وكوبيو بقيمه الغامه دقيمه الديده فان كان ذلك قرصا دو يحي لا زياده في وحنا زياده قسونه ولا نقصان ولا نقصان طونه عم بشي حلف لو ضاري الله هو سماده في دحديثه أخذه الملطين وقال بحقي حقيسة وكانوا الحارية أولاكي كواب بالتبديئة اللغة بالله باليمين قارتها والقبضي قال صلى وقاتي أرغهنا أرغه مدى له حيازة كواب تانقه كواب إياه دور إياه إلا أن يشعر ضرم يعني رب أرغهني لك أرغه مدى إسكاله أن يؤديه نصي حقه حقيسة الذي يحقصه عليه دوشيسة ويأخذ رغهنا وسيقاته رحمة دي qarno xulayay kanad qahann waxdayte aqallat si keer min 20 ee 20 20 qas soo somo magacaabay xulaysha halka sidid ana kanu xuleeyahay alaab sanadii dhiibtay waxaan u haystay 20 diinar kanu xuleeyahay alaabtan ku dhiibay waxaan u haystay 10 diinar somo alaabta waxa Wuxuu u gaystay markaas waxa uu yiri Allahu subhanahu wa ta'ala. Labaatankii dinar way isaayeen. Tilmaatumkii saabu qaadanba. Waa han qisi u de alaabti haday labaatan guntahay. Labaatan dinar uu qaadanayaa markaa قالوا شود مر قاول كان الغهر الغامد وهضيت انقلتي كرب 20 لباتن كي التي لواتن قوس السماء مغاوب خلف المرتيل سرقامده قادت قاتاي بالدارن على 20 لباتن قالو غدارب التي 20 قوس السماء مغاوب ثم يقالوا و حق لو غديي لغاهين شرقامده بخيي ان تعذلي وري ما حرف فعليه و خنطت اللباتن كا وتاخذ الغهر وإما أنتحلفين الكلاراتي الذي قلت أعطري أنك هذه المرحلة وإنك هذه المرحلة تقريبا وطلق الدنارة ويقبل كابر عنك حقاك ما زاد المرطين منك مرطينك وحو الزيادية على قيمة المرحلة يكون الزيادية وطلق الدنارة يكون الزيادية حيث حلف المرحلة وحضور نارته بطل وبرية ذلك هذا باس وكبولاي لم يحلف دون طارن لذيبه وحا كلها زميه ما شيء ما مغضمو حلفو كو دات عليه بشيس البرقيم نكه برقيمكي قال مالو وريسيك حلكادو هلغسمو ارقاهن ارقامه دياده هلغسمتو وتناكر الحق حق دا اسكو ديدا وتناكر لوادي اي اسكو ديدان فيل همدو لسيهو كيسيه حق يا لي اسكو ديدان او فقال الذي كي ويراه لهو اسا هو سناده لحق وحق kaatili waxa isku فيه fihi 20 dinar 20 dinar kaatili waxa isku naatay fihi ay fiic wad qahni raama wad wax bandalka ka ah waxan kula aha anigu 20 dinar 20 dinar wa qala ladii ku yiraahay ani il xaqo xaq lagu laha lam yakul ka kuma suuraane fihi ay fiic راحمد بدل كاد عشرة 10 دنانير من دينار ميهن وقال الذي كي يراه له يسلو الحق حقو سونا دين قيمه ترقانه راحمد قيمه ديهو 10 دنانير وقال الذي كي نو يراه عليه دشيسلو حقو حقو لو له حقو لو ناهن حق. قيمه سو قيمه ديسو 20 دينار و20 دينار قيله waxaa lagu ديهي ان له حقو حقو سونا دين سيفو بالتلمها waxaa شي فإذا وصفوا مركو تلمامنا احلفوا بطارنبا على صفة تلمانتيسة ثم أقام تلك الصفة تلمانت أيضا وحق قيميني أهم المعرفة باتيا قونت وصاحبك قيميني بها أيضا kan toona faan kan oo dayta qiimaha rugni aqsaratii ka badan mimay dacawu wuxuu sharatay fiidaxdiisa alburteyn u sheertay 22 dinar oo day ka boonto metar sanad ay noqoto wuxuu lifa wada dhariq cala madacawu wuxuu sheertay lagu dhariyo sima iyo qadar qahir rugni ka waxa la siib cala ma faadalo wixii kasoo hadhay mid qiimaha وإن كان هذه تقيمتنا أقل تيكير مما يدعي فيه وحاوشيغن أيه المرتين لك مرتين لها وإحنا على الذي كيبه زعم أعرف زعام أعرف أنه الله ينوصنا هذه فيها لا تنح ذا ثم قاسه والله بما بل أفعل ثم قاسه وحمر خاص بحاوة أيام كاقصانا يا أوقا قصاني ila bablagir qahno faamadu wixii ay gaadhay sumuxniif waa lagu dhaarin الذي wada dhaarinay haladi ciyare ila xaqo xaq lagu laha alfad inta dheeradka aladi ka soo عليه u haray lil mudaci lil mudaa calayhi faqiy qaha wara lil mudaa calayhi wax lagu dul sheeganayo daabal mablagi samir qahno laaxti raahmad intii gaadhay kadib wadaalitaankaas صار و هو من مدعيين مدعي على هادي انا راغين القهوه راغي قاخدو شي ماليا فايم حلفه فاتور طارته بطل عنه كبوديا بقيه ماشي باقي حلفه و كو ضاالته عليه دوشي سال مرتهر مما ادعى و خيو شهرت فوق قيمه القهوه راه مدت قيمه اذا كسرقها و ان ما كلا هادو ما بقيا و خي حق المرتهر تصفي مرتين تاع بعد قيمه القهوه راه مدين سل maanahe bil jumla marka la isku duubayo wuxuu noqonayaa kali wuxuu yidhaahday inuu xaqaa meeska kulahaa waxa weey waa 20 diinaar wasiir raaybada qaaday si marka saxaw raaybada bixiyana wuxuu ri 10 diinaar bay xayid waa yahay waxa lagu halkaan marku waxa lagu dhahayaan ma waxa uu jeedaa kan xaq ee 20 dinar sheeganaaya yaa nootilmaan la dhahayaan xaq uu intuu isu aha markuu tilwaalana tan maanta ku dhaaraa la dhahaya tilwaanta markuu ku dhaaftana dadka qonto saaxiibka tilwaantaasi qiimada intee laguu taagantay dhahayaan qiimadeedu rahamadu hadii ay markaas waxa weeyaan ka badato 20 buu sheegaya 100 kun haddii noqoto ama 100 dinar raaymi kibir qaror raayada u dhigayso ma waa taas waa mid hadday ka yaraatoo midhan raabta buu sheeganayay 15 ama 15 ay noqotaan wuxuu ku dhaaranay waxa uu sheegtay buu ku dhaaranay waxa uu sheegtay buu ku dhaaro ayaa marka kadibna sidaas uu ku qaadanaya hadii uu diido marka cafoon waxa uu jeedaa waxa la dhaaro ayaa kan haqa lagu duushaynaynta baaqiga in walaa ku dhaaro la dhahay waxa waxba lugu yeelan maayay tabaaqiga hadii uu markaa diidan waxa kulaaazimaya waxan u sheegtay ninka murteenko labaatanka oo toban be ayaa laaazim inuu noqono ya wallahu muhammad wa